هذا سائل يقول إن له أحد الأقارب ينتسب إلى جماعة التبليغ قد سافر إلى الهند ومكذ فيها شهرا تعلم منهجهم فلما رجع بدأ يدعو الناس إلى ما تعلم السؤال هل يجوز أن نسميه مفتدعا هذه فرقة مفتدعة التبليغ والإخوان ونحوهم من هذه الفرق القطبية نعم والخوارج هؤلاء الذين سمونا بماذا جماعة الجهاد أوى إلى آخره من أفراقهم فهم ابتدع والذين فيها على قسمين إما أنه عالم بهم بما هم عليه ومتبني لفكرهم عارف بمنهجهم وانحرافاتهم ويدعو إلى هذا الفكر فيلحق بأصله فيقال أنه ابتدع والثاني أنه عامي مسير لا يدري الكوع من الكرسوع عام يجهل فهذا يعرف أن هذه الجماعة فيها وفيها بعلم وعدل يعرف فإذا أصر على الاستمرار يلحق بهم يلحق